يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بِمَا خبير ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسقون القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذين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 سَبِّحُ له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم